أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامنا في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون حول حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات معنى حالته في الضروريات حالته فيما يحتاج إليه الإنسان من أكلين وشربين ونومين ونكاحين يعني حالات الإنسان التي يحتاج إليها كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيها لم يكن يعني أسوة فقط في العبادة وأسوة فقط في الجهاد ولكن هو أيضا أسوة في, في العادات أسوة في المأكل والمشرب والملباس وجميع مناحي حياة الإنسان نلمم على هذه الناحية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نرى فكانت حاله صلى الله عليه وسلم فيها ولهذا عقد الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى هذا الفصل الفصل السابع حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات قال وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب يعني ما تقتضي ضروريات الحياة ثلاثة أضرب الضرب الأول الفضل في قلته يعني أنه يمدح الإنسان قل منه والضرب الثاني الفضل في كتراته لأن الإنسان يمدح يعني إذا كثر لديه ذلك الشيء ضرب آخر ضرب الثالث مختلف فيه يعني حسب ما تقضيه الحاجة قد تكون كترته ممدوحه وقد تكون قلته كذلك ممدوحه فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغداء والنومي. ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما يعني مما يمدح الإنسان يعني بقلته فيه الغذاء يعني الطعام والنوم فكثرة الطعام يعني مذمومة كثرة الطعام يعني مذمومة شرعا وعادة يعني شرعا أن كثرة الطعام يعني تشغل عن الطاعات أغلبه شهوة الإنسان عليه وبالتالي لا يستطيع القيام لا يستطيع الصيام لا يستطيع أن ينزع نفسه عما هي عليه لكي يروضها في طاعة الله عز وجل وأما عادة فإن الناس يعني يذمن الشخص الذي كان أكولا ولا يريدنا مرافقته لا على المائذة ولا في السفر لأنه كان يعني يأكل يأكل كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية كان صلى الله عليه وسلم كما سنرى كان قليل النوم قليل الأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشرع دليل على أن الإنسان فيه نهم والنهم هو عدم والشبع لا حدود لشبعه كلما أعطيته أكله كلما وضع بين يديه أكله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في 100 واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء المعاء هو المصرون ؛ الإنسان وجمعه أمعاء فالمومين يأكل في 100 واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء معنى ذلك أن المؤمن يأكل سبع ما يأكله الكافر كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كلما أراد أن يأكله بعت غلامه ليأتي له ليأتيه بضيف تقلب لا لا شيء شي واحد أي واحد شوف شيء واحد أنت قدامه ولا أنت معه لا يريد أن يأكل وحده لأن الأكلة انفرادا يعني يورث في في الإنسان يعني عبادة النفس الأنانية والأثراء وعدم الإكرام وعدم الجود فكل مرة يأتي غلامه بشخص كل مرة يأتي غلامه بشخص ذات يوم جاءه بشخصين أكل كثيرا فقال لا تأتيني بهذا ولا تأتيني بمثل هذا لأن النبي فقال هذا الحديث يعني ليس معنا هذا أنه بخيل ما بغش يعطي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعة يعني بغض تقصونا في القضية بشيء أنه سيدنا عبد بن عمر بخيل ما بغش يعطي، ولكن يقول هذه في, في علامة السيد هذا في علامات النام والحرس وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة الانسان الذي غلبته شهوته شهوة الطعام والشراب يعني تورته مضار الدنيا ومضار الآخرة جالب لأدواء الجسد وخسارة النفس ومتلاء الدماغ وقلته دليل على القناعة وملك النفس يعني أن أن كثرة الطعام جالب ل الجسد يعني للأمراض الجسد. وهذا اليوم اكتشفه الناس بالطب و بالبحوث و بالتحليلات الطبية أن الإنسان عندما كان يأكل كثيرا فإن ذلك مفسد مفسد لصحته يعني وأجهزته الهضمية يعني التنهار. وخساره النفس يعني نفسه تكون خثيرة بمعنى سقيلة تكون نفسه يعني إذا أراد أن يقوم يعني يتساقل ما يستطيع أن يقوم من فراشه من اجل أن يصلي وإذا أراد أن يجلس يتساقل ما يستطيع أن يجلس يعني بسرعة ولا أن ينهض بسرعة لأنه خثير بالتألم أجمع خثير بمعنى ثقيل النفس وامتلاء الدماغ، دماغه كذلك يمتلئ من كترة ما يتغذى بتلك الأطعمة وبالتالي يكون إذا كان الدماغ ممتلئاً يكون سقيلاً في الفهم، سقيلاً في في الاستيعاب لأن ضغط الطعام عليه يذهب فطنته، كما يقول القدماء البطنه تذهب الفطنه البطنة تذهب الفطنة، يعني أن الإنسان عندما يأكل كثيرا فإن فطنته تسقل ولهذا طلب العلم يحتاج إلى شيء من شيء من الجوع شيء من الجوع كيلال الجنيد بما أدركت هذا بما أدركت هذا العلم الذي أنت فيه قال بالجوع والسحر بالجوع والصحر يقصد بالجوع طبعا الصيام ولكن فيه فائدة الصيام وفائدة يعني تخفيف النفس وتخفيف وتخفيف الجسم ف. إنسان عندما يكون خفيفا أو قليل الطعام يعني يدرك كثيرا مما لا يدركه غيره من أهل البطنه من أهل الطعام الكثير وقلته دليل على القناعة وملك النفس قلة الطعام دليل على القناعة دليل على أن الإنسان يملك نفسه والقناعة محمودة وامتلاك النفس محمود إذن فل... فل... يحرس إنسان على ما ي... على يمتدح به ولا يحرز على ما يذم به فمما يمتدح به قلة القناعة وامتلاك النفس امتلاك النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب هذا ملك نفس أن الإنسان يملك نفسه أيضا يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعني من ملكها وحاسبها وعقبها إن احتاجت إلى العقاب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يعني أن هذا الذي يأكل كل ما وضع بين يديه عاجز ودليل أجزه أنه يطلق عينانا ويرسل عينانا نفسه تفعل, تفعل فيه ما تشاء فنفسه التي تسيره وليس هو الذي يسير نفسه. وقمع الشهوة مسبب للصحة. يعني وغلبة الشهوة مضر لمض يعني مسبب لمضار الدنيا والآخرة. وقمعها قمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الدهن. يكون الإنسان صحيحا الجسم حاد الدهن. صفاء الخاطر صفاء الخاطري ولذلك إذا رجعنا إلى صفحات من صبر العلماء كما ألف بعضهم كتابا سماه صفحات من صبر العلماء نجدهم يعانون من هذه النحية أي يعانون من قلة المادة من قلة المأكل والمشرب والملباس وغير ذلك من الأمور هو ما جعلهم علماء هو ما جعلهم يرتقون وما جعلهم يتقدمون ولهذا سبحان الله ديننا الحنيف الاسلام لو طبقناه وطبقنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التعاليم الدينية لخرجنا في هذه الفوائد هكذا في الدين من خلال الدين لو مثلا حافظنا على الصيام خلاص صيام ديال الشهر رمضان في وقته ثم الاثنين والخميس مثلا او نعم، ايام البيض نعم ايام البيض لو حافظنا على مثل هذه لا, لا خفت نفوسنا وليست خطيرة ولا يعني صحت اجسامنا ولا سليمه عقولنا وغير ذلك من الفوائد التي تنتج عن عن الصيام قد ورد تارون وإن كان في سنده ضعف ولكن معناه صحيح سومو صحيح هذا حدث غير صحيح ولكن معناه صحيح جاء القرآن والسنة النبوية من اجل تثبيت هذا المعنى من أجل جلاء النفوس وحده الذين والصفاء الخاطر فالصيام يعني يكسب الإنسان كثير من هذه المصالح الدينية والصحية إذا لو واظب لو عليه كما أن كثير النوم دليل على الفسولة والضعف الفسولة يعني الكسل والتراهول في, في, في الجسم وعدم القوة فتجد أسرع الناس إلى الهرمي كثير النوم، وأسرع الناس إلى البدانة كثير النوم، أسرع الناس إلى يعني الأمور التي يخاف منها الناس المسارع إليها هو كثير هو كثير النوم، أما الذي يعني يكون قليلا النوم ويقوم بعباداته ويقوم بأعماله فإن هذه الحركات تجعل جسمه يعني يصبر كثيرا. ويتحمل كثيرا ويعمروا ويعمروا كثيراً، فلا, فلا نظن أن كتر النوم تفيد الإنسان. إنسان عندما ينام مثلاً أكثر من أكثر من القياس، إيش حال القياس في النوم؟ بين ست ساعات إلى ثمان ساعات، يعني بين ست ساعات إلى ثمانية ثمانية ساعات يعني ساعات أنا أكثر لحد لح لحد لقصة الأقصى. حد لقصة ثلث ديال وعشرين ساعة. ثمانية ثمانية ثمانية أربعة وعشرين ساعة ولكن يعني خفه وأطيبه هو ست ست ساعات. الإنسان ينام بالنهار وينام بالليل ويصلي الصبح وينام إلى جمع هذه الفترات في الحقيقة ما كانش ثلاثه الفترات في النوم النوم مش من الفترات كان ينجج كان النوم في الليل وكان في في, في, في في النهار أما هذا النوم ما بعد الصبح فهو نوم يعني ممرض مسبب للأمراض مسبب للأمراض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في هذا الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بقلة النوم طبعا ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أكثر مما يقوم غيره حتى تورمت قدمه ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ومع ذلك إذا صلى الصبح لا ينام ويقول لأهله لزوجاته ويقول للناس جميعا هذه الساعات من ساعات الجنة يعني ما بعد, ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس هذه الساعات من ساعات الجنة الرزق فيها مقسوم والظل فيها ممدود يعني فيها كثير, كثير من الفوائد خصوصا لو خرج الإنسان ويستنشق الهواء النقي على خارج, خارج البيت وما إلى ذلك في يكون كل نهاره نشيطا يكون طول نهاره نشيطا بينما الذي ينام إلى التاسعه او الثامنه يكون طول نهاره كسولا يعني أغير بديش بدفاء سبحان الله يشتشبه نشط عرفي أنه ناضب كليا الى استشبه واحد متتاقل كسول. عارف بان هنا استر العشرة. اصحابه عشرة زي ما هذه ارتاح. فاذا به لم يكن مرتاحا وانما كان وانما اسببا لنفسه مرضا. خصوصا اذا لم يصلي اصلا. اذا لم يصلي اصلا. يعني نام على طول من من من عشاء الى الى العاشرة ولا التاسعة. اصبح قال نبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلا لما يقول خبيث النفس، لأن الشيطان بال في وزنيه كسلان، لأن الشيطان عقد عليه ثلاثه عقد، ولم تحل ولم تلك تلك العقد، لأنه إذا قام من نومه وقال بسم الله وذكر الله انحلت عقدة، فإذا وضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس نشيطا تجيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا فالنوم في النوم كترس النوم القلب. ما معنى توميت القلب؟ تجهده لأن الإنسان عندما يتحرك، فإنه يساعد القلب. يساعد القلب في في في, في العملية في, في, في الخفقان دياله. ولكنه إذا نام وتهدم الجسم وأصبح الجسم هامداً. فإن العمليه يتولاه القلب وحده ولذلك احيانا يشعر الانسان يشر الإنسان بالثقه في قلبه أو في بالمرض في قلبه بسبب كثرة النوم كثرة النوم تُميت القلب وتضعف الجسم وتجعل الانسان يعني متكاسلا مصابا بالفسوله مصابا بالضعف وعدم الذكاء والفتنه لا يكون فاطنا ولا يكون يعني ذكيا مسبب للكسل وعاده الأجز وتضيع العمر في غير نفعين أيضا في تضيع العمر بغير نفعين لأن الإنسان نائم في سائر الأوقات فمن الذي يمونه ومن الذي يعوله ومن الذي ينفق عليه ما جئنا لهذه الدنيا من اجل النوم وإنما جئنا لهذه الدنيا من نجل العمل قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ما يعني احقر الأعمار التي تمر في النوم وتمر في الضياع وتمر في الوقت الضائع وقت الضائع ما بعد السعين دقيقه اي ما بعد السعين دقيقه الوقت الضائع هو الذي يمر على الانسان ولم يذكر الله عز وجل فيه هو الذي يمر على الانسان هو يستطيع ان يصلي ولم يصلي يستطيع ان يصدق ولم يصدق يستطيع ان يعمل ولم يعمل يستطيع ان يجتهد ويدرس ولم, ولم يفعل في فيعد ذلك من من وقته الضائع كما قال الشاعر إذا مر بي يوم ولا مستفيد علما ولا مكتسب مالا فما داك من عمري إذا دعلك شين نهار مكتسبتي لا المال ولا العلم ما تحسد ذاك نهار حيده من, من الحساب إذا حيتهد ليمت لمكتسبتي فيها واش حلق يبقى لي إذا مر بي يوم ولا مكتسب مالا ولا مستفيد علما فما ذاك من عمري اذا ضاع, ضاع. ما أكثر الأيام التي تضيع سبهلانا كما يقول العلماء فكثرة النوم فيه تضيع للعمر في غير نفع وفيه قسوة القلب وغلظته وفيه غفلته وموته إن القلب يغلد ويغفل وأن القلب يقسو ويغفل ويموت أليس من الخسران أن ليالية تمر بلا نفع وتحسب من عمري هذا الليالي فما بالك إذا كانت الليالي والأيام يعني إذا كانوا بجوج يعني تمر بلا نفع تمر الايام بلا نفع وتمر الليالي بلا نفع وتحسب من عمر الإنسان بمعنى محسوبة محسوبة عليه وهي بائعة لم يعني لم يستفيد لم يستفيد فيها شيئا قال آخر إذا كان رأس المال عمرك إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليهم من الانفاق في غير واجب اذا كان العمر للانسان هو رأس ماله خصو خصو في غير في غير واجب اي في غير في غير ما ما ينفعه لان هذه الاعمار التي من الله عز وجل بها علينا هي وعاء اعمالنا وليس الا كان الوعاء ديالو مثقوب اذا كان الوعاء ديالو غير صالح اذا كان الوعاء ديالو يعني فاسد ايش غير فيه غير مجد ليه اذن فلا بد من الاهتمام بهذه الايام المعدوده في هذه الدنيا من اجل ان نملاها طاعه لا ان نملاها كسلا ونوما وضياعا وما, وما الى ذلك والشهد على هذا يعني الشهد على هذا يعني على هذه المضار التي تنتج عن كثره الاكل وكثره النوم وهذه المنافع التي تنتج عن, عن قلة النوم وقلة الطعام قال والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة اي ما نراه مشاهدا فما ترى خيرا إلا وراءه سهر ووراءه عمل ووراءه جهد يعني لا تأتي الأمور هكذا عفوا بينما لا بد أن يكون كما قال الشاعر إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها تعبت في مرادها الأجسام إذا رأيت إنسانا يعني وصل إلى مكان ما فعلم أنه وصل إليه بالسهر قلة النوم والحرص على العمل ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة ناس يعني كي يعرفوا وينقلوا متواترا وينقلوا عن الناس متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وصحيح الحديث واثار من سلف وخلف مما لا يحتاج الى الاستشهاد عليه يعني هذا ما يحتاج الى الاستشهاد الناس عارفين بلغهم, بلغهم بمبلغ التواتر بحيث لا لا يحتاج الى سند لا يحتاج تواتر المتواتر لا يحتاج سند لانه متواتر علمه كل كل واحد وإنما تركنا ذا هنا اختصارا واقتصاراً على اشتهار العلم به يقول ما غادي سنفصل فيه وما غادي فيه ما قاله الحكمة الكلام ذي الحكمة والكلام ذي العلماء والأشعار العرب في, في مدحي القلة في هذين الأمرين وفي ذم كثرتهما قال اشتهار ذلك والعلم, والعلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل قد أخذ من هذين الفنين أي من فني الطعام وفني النوم قم الليل زيد إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زيد عليه ورتل القران ترثيله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى نصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في نومه يصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السحر يقوم يصلي حتى يطلع حتى يطلع الفجر هذا ما لا يدفع من سيرته صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به وحد عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر أي ارتباط قلة نوم بقلة الطعام وكثرة الطعام مرتبطة بكثرة النوم الانسان إذا أكل كثيرا فإنه لا بد سينام, سينام كثيرا حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ حافظ المغرب أبو وعلي الصلاة رحمه صلى الله تعالى عليه الشهيد يعني رحل رأي مشترك وأخذ العلم عن علماء بغداد وعن علماء العراق وإيران. قال حدثنا أبو الفضل الإصبيهاني يعني هو أخذ عن الإصبيهاني فين؟ في بغداد تلجمع في بغداد. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ. شكون أبو نعيم الحافظ صاحب الحلية حلية الأولية صاحب الحلية. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ. قال حدثنا سليمان بن أحمد. قال حدثنا أبو بكر بن سعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح معاوية بن صالح هذا حافظ مغربي أيضا يعني ذاك وكفى في السند شال الشرق وأخذ عن المشارقة ما أخذه المشارقة عن المغاربة معاوية بن صالح يعني من من من العلماء المغاربة الأوائل يعني في في مستوى في مستوى بقي المخلد والأوائل الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس والمغرب. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداز بن معدية كريبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم ويعان شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محاله فسلة لطعامه وسلة لشرابه وسلة لنفسه قل شوفا البلاغة النبوية ما ملأ ابن آدم ويعان شرا من بطنه لأن الحياة دي الإنسان كلها يش هي ملؤ الأوعية كي يعمر في الأوعية ولكن عنده واحد وعاء هو شر أوعيته هو؟ كرشو تملأ الاوعيه في بيتك باختلاف ألوانها وأشكالها وضخامتها وصغارها وتوسطها ولكن عندك واحد وعاء هو شر هذه الأوعية امتلاء أي اذا كان ممتلئا ما ملأ ابن آدم وعاءا شرا من بطنه حسب مر حسب مرئين أو بحسب مرئين أكلات معنى أكلات لقمة ماشي أكلات يعني اللكلات بمعنى اللكلات ماشي أكلة وإنما لقيمات لقيمات يقيم النصول به ووجاء في الرواية دي اللقيمات مصغراً لقيمات ماشي بهاللقمة دي اللي نحنا فيها كيلو لق نقيمات يقيمنا صلبه، دكش على إيش إحنا أهل الكسل والوعجز وتقصير، وكلات يقيمنا صلبة. ما معنى يقيمنا صلبة؟ ما يكفي ليعيش، ما يكفي ليعيش. فإن كان لابد، إذا كان لابد من من يمس لاء هاد هاد هاد الوعاء، هاد هاد شر الأوعية، إذا كان لابد من يمس وثلث لطعامي، وثلث لشرابي، وثلث لنفسي غادي تقسمه على ثلاثة الأشياء واحد الثلث للطعام، واحد الثلث للشراب، واحد الثلث للنفس يعني إذا ما خليتي الثلث ديال النفس، كيف يدير ذاك الشفاء؟ غادي بقى مخمر وما يقدرش يتحرك وما يقدرش اطبخه ويعطيه لجسد ما ينفعه فلا بد من أن يأخذ الإنسان يعني خل ارفع يدك وأنت تشتهي الطعام ارفع يدك وأنت تريد تريد الطعام أما إذا كنت تأكل وتأكل وتأكل حتى لا تجد له مسلكا رحمة الله عليه، <تصفيق> يستقفل القبلة ونعز لا إله إله في الحكمة النبوي ما ملَى ابن آدم ويعان شر من بطنه حسب مريئ حسب من آدم من آدم أكلات أو أكلات في أكلات وأكلات يقيم نصلبه يعني تكفيه ليعمل تكفيه لينهض تكفيه لي ليسير فان فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه خلي أحد أحد المهاجرين ناس لكي للغرب شيء بالأسف بريطانيا شيء مستشفى مكتوب فيه قال محمد ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه يعني داروا كحكمة صحية كحكمة صحية باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة إليهم حكيما من حكيما من الحكمة نحن نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله ما ينطق عن الوائن وإلى وحي يوحى ولكن أخشى ما أخشاه أن يسبقون إلى حكمه صلى الله عليه وسلم فيطبقون هذا في طعامهم ونحن نأكل ونشرب ونقول محمد صلى الله عليه وسلم وشتاننا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نهيه واتباع آدابه وسننه في مأكله ومشربه صلى الله عليه وسلم ولكترة النوم من كترة الأكل والشرب لأن كترة النوم كتجي مناش من كترة الأكل والشرب قال سفيان التوري بقلة الطعام يملك سهر الليل سفيان التوري قال بقله الطعام يملك سهر الليل بمعنى شيء واحد يجي فيشكو لك انه ما يقدرش, ما يقدرش يقوم لي ماذا افعل بماذا تنصحه اقليل من الطعام خصوصا طعام العشاء يعني طعام المساء اقليل من الطعام اذا اردت ان تملك السهر بمعنى انت تستطيع ان تسهر فعليك بقله الطعام أما أن تأكل كثيرا ثم تريد أن تقوم فإن ذلك لا يجلب لك إلا التساقل والخلود إلى الرحم. قال بعض السلف لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فترقد كثيرا فتخسر كثيرا يعني وحدك ترتب على الخراء لا تأكل كثيرا فتشرب كثيراً لأن الذي أكل كثيراً خصيص قدك شيك، فتشربوا كثيراً، ومن فعل ذلك فترقدو كثيراً كثرت الطعام والشرب تدعو إلى إلى الرقاد، فتخسروا كثيراً هذا تخسر كثير لافا في الطعام اللي كليتي كليتي الطعام في في النهار واحد ولا في العمل الذي منعك الطعام منه العمل الذي منعك الطعام منه تساقل الطعام وكثرته منعتك من كما يقول العلم يقول رجلان ماتا في يوم واحد أحدهما قتلته التخمة وكثره الطعام والآخر قتله الجوع إن لا يجد ما يأكل فمات جوعا والآخر مات تخمة قل لو الله الأول واعطى شيئا من طعامه لذلك لحيا معا يعني ينقذ بفضلة طعامه الجائع وينقذ نفسه بقلة الطعام نعم اذا فيخسر كثيرا لا في صحته ولا في عمله وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما كان على ضفف الضفف كطرة الأيدي النبي لا يحب أن ينفرد بالقصعة وحده ولان ان ينفرد بطعام ما وحده صلى الله عليه وسلم يحب تكاثر الايد على الطعام ويكون ذلك بركه في ذلك الطعام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح صحابه انه من كان عنده طعام لاثنين فليذهب بثلاثه ومن كان عنده طعام الثلاثه فليذهب باربعه ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخمسه لان كثرت الايدي تبارك كثرت الايدي تبارك تبارك الطعام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قد روي في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على أبي هريرة وابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان وهذا نموذج من الناس الذين تركوا الدنيا من أجل العلم تركوا الدنيا من أجل نسمع أن هريرة كان يروي الكثير من الأحاديث ليس معنى هذا أنه ما يقدرش يعمل فبقي يعني كان عاجزا أو معوقا عاد جل الحديث لكن قويا كان شابا أسلم وعمره بين 18 و 20 سنة من 13 و 20 ولكنه رضي الله تعالى عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه أي بما يقيم أوده بما يقيم صلبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم مره يذهب معه مرة يبعثه مع أبي بكر مرة يبعثه مع عمر إنه كل مرة كيصفتم شيء واحد وهو من أصحاب الصفة يعني أبو هريرة من أصحاب الصفة البارغ عددهم عددهم أكثر من ثمانين أشخاصا وأصحاب الصفة هم من لا مال لهم ولا أهل لا المال ولا الأهل ينامون في المسجد ويقيلون في المسجد وفي أوقات الطعام يفرقهم نبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال في يوم من الأيام جاء أبو هريرة رضي الله وسعلا أراد ما يأكل فخرج يعترض للصحابه ولكن لا يستطيع ان يطلبه لا يستطيع ان يقول له اطعمني وانما يتعرض طريقه لكي يفهم ذلك الصحابي ان فيه جوعا ثم بعد ذلك يذهب معه فكان يعرض له ويقول يا فلان الايه الفلانيه في كتاب الله عز وجل كيف كانت قد كانت كذا وكذا وكذا يجيبه وينصري ما فهم رسالته فمر ابو بكر وساله عن ايه فاجابه ومرّأ عمر فأسأله عن آية فأجابه فشان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأني تبسم عارف نبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة قال نبي صلى الله عليه وسلم أباير قال لبيك يا رسول الله قال الحقني فتتبع أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل نبي صلى الله عليه وسلم بيته وسأذن له فسألهم هل من طعام فقالوا لا لا يعني بيت نبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي يملك الدنيا كلها، الذي يعني بعثه الله عز وجل رحمه للعالمين، لا يجد في بيته ما يسد به رمق أبيه رواه رضي الله تعالى عنه وأرده. هل من طعم؟ قالوا لا، إلا إنا فيه لبن، واحد إنا فيه واحد شوية اللبن، شيء نسيت رواه لا يترد اللبن ميم، واحد إنا فيه شيء بركة اللبن، أهداه لنا فلان أو فلانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من كثير مع تكين في البيت هذا من السيترود لبنه فرا هذا خير كثير أباهر لبيك يا رسول الله خلق ادعو لي أصحابي يعني أصحاب السفع أبو هريراته هنا تقلق قال علاش ما أعطانينا أنشربه تنشبعه عدك سانعيض على أصحابه قل لك ولكن لا أجد بدن من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنين نعيض عليهم ولا بس لأنه كيفكر عارف بأنه إلا عليهم واللي غيسقهم إلا سقهم سيكون آخرهم شربا آخر واحد يشرب هو أبو رية رضي الله تعالى عنه وأرضا مش عليهم جو دخلوا وكانوا زهاء تمانين النبي صلى الله عليه وسلم قال أباهر يعيطوا أباهر في هذا الحديث يعني من باب يعني المؤانسة أو الملاطفة تغير اسمته في اسم الشخص من جليل ملاطفته يا أبا عمير ما فعل أنه نغير أبا هير إسقيهم فأبو هريس رضي الله تعالى أخذ الإناء فأعطاه للأول فشرب حتى شبع فناول الإناء لأبي هريرة وأطلع عليه واش بقي ذي شح جوله انتهى الأمر قال فناولته الثاني فشرب حتى شبع وناولته الثالث بين الفينة والأخرى هو كي يشوف إيش بقي قال حاجة قالك القه وهو لم ينقص منه شيء قال حتى انتهيت إلى آخرهم فأعطيت الاناء للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه بيده طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يربي يعني يربي منه عدم الحرص حتى لا يكون حريصا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإئنة وضعه بين يديه أباير من بقي قال أنا وأنت يا رسول الله أنت وأنا يا رسول الله قلنا أصبحتنا قلنا أصبحتنا خذ شرب سبقنت نبي صلى الله عليه لي أبي هو رسولة حتى شبه ثم وضع الإناء قلنا أصبحتنا اشرب يقتل فيه ماذا يقتل فيه الجوع ويقتل فيه الشره أن لا يكون الإنسان يعني شريها اشرب فشريبا مرة ثانية اشرب فشريبا مرة ثالية يشرب قال والله يا رسول الله لا اجد له مسلكا ما قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اين هو شريب الفضله وشريبه اي وهو ما تبقى من من, من الطعام ابو هريره رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث عندما يقول الناس اكثر ابو هريره يعني ابو هريره كان اسلامه متاخرا الى, إلى عام خيبر الى السنه السابعه للهجره وكان أكثر الناس رويسين كيف منين له هذا قال لازمت النبي صلى الله عليه وسلم بشي بعي بطني وإخواني من الأنصار والمهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق ويحكي, ويحكي هذه القصة أنا يقول لست عاجزا عن العمل ولكنني لازمت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل من العلم رضي الله تعالى عنه وأرضان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيب عن قط نبي صلى الله عليه وسلم عمرو عمرو الكرش ذيالو صلى الله عليه وسلم بطعم. بمعنى لم يمتلئ نحن ولكنه صلى الله عليه وسلم يأكل على قد على قد الحاجة وينتهي وأنه صلى الله عليه وسلم كان في لا يسألهم طعاما ولا يتشهه وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهه إن أطعمه أكل، وما أطعمه قبيل، وما سقوه شراب. النبي صلى الله عليه وسلم لا ييت الشهاء. زرنا يوم كذا، يوم صوب لنا كذا. ما كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ييت ويتلون في في, في في شهواته، ولكنه ما وجده أكله، وما قدم إليه قبيله، وما سقوه شربه. هذا كل لبن مثلاً يا لبيورا. فقال فقط اللبن اللي عندكم. ما كان شي حاجة أخرى. بل هو قال صلى الله عليه وسلم기�ерх خير كثير يعني اللبن إذا كان موجودا فهذا خير فهذا خير كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسألهم طعاما يقول لهم مثلا نعطوني كذا وإنما ما قدم إليه صلى الله عليه وسلم يقبلون ولا يعترض على هذا بحديث بريرة حديث بريرة وقول صلى الله عليه وسلم فيه ألم أرى البورمة فيها لحم في يوم من اليام قدموا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الطعام فيه اللحم ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون الله يقولون ان لي يقولون بريرة, بريرة هذه هي الله يقولون رضي الله تعالى. اشترتها اشترت يقولون ان رضي الله تعالى فالناس تصدقوا على بريرة بمعنى والزكاة والزكاة كمن على مولات حليلي آلي البيت النبي صلى الله عليه الزكاة ولا يأكلها آلي البيت فلما هما فهموا هذا هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله فوضعوا له طعام ليس فيه لحم والبرمة فيها فيها لحم الناس لخرين يأكلوا اللحم والنبي صلى الله عليه لا يأكل فلما وضعوا له الطعام قال النبي صلى الله عليه البرمة فيها لحمون قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة هذا لحم جابوا الناس لبريره النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم بغي يعلم من واحد السنانة أن الطعام عندما يصل إلى صاحبه فإنه يتحول من المعنى هو الأول إلى المعنى الثاني. عندما تتصدق على فقير بزكاة، ثم هذا الفقير يدعو غنيا يجوز للغني أن يكون من من من الصدقة. بل هذا هذا الفقير ربما يدعو صاحب الزكاة نفسه يحل له أن يكون من من من من تلك الزكاة لأنه الزكاة بلغت محلها وبالتالي تكون للذي أكلها هدية وليس وليس صدقة وليس زكاة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه السنة فقال له هو لها صدقة ولنا هدية هذا ما أهدي لبريرة وهي أماتنا وتطبخ هذا الطعام فنحن نأكله لأنه مال بريرة وليس مال ذلك المتصدق وليس ما ذلك ذلك الرجل الذي الصدقة عن نيته على نية على الزكاة لهذا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألمر البرمة فيها الحمون وليس لأنه صلى الله عليه وسلم يعني يتشهى عليه إذ على سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم ظنه أن اعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان سنته إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهله من أمره بقوله هو لها صدق ولنا هدية كثير ما يسأل ناس عن هذه القضية قال لك شيء واحد عطيته, عطيته الخروف زك مثلا وعيت عليها وش نأكله إلا أنا ناكل شي. ناكل شي كل شيء ولا عطيته وعيت عليها وش نأكله إلا أنا كل شيء كل سيدي هو له صدقة ولك ولك هدية ولكن ما تعطيه باش يعيد عليك ما يكون عندك القصد ما يكونش القصد إيه إلا كان إلا كان القصد لا يجوز ولكن الا ما كانش القصد ما اتاك من غير مساله ومن غير قصد يجوز وفي حكمة لقمان يا بني من الحكمة ديال سيدنا لقمان عليه السلام يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكره إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة البطنة تذهب الفطنة وخارسة الحكمة خارسة الحكمة إذا جاء الإنسان ينطق حكمه ولكنه إذا شبع يعني خرست الحكمة غابت الحكمة عن عن على لسانه يعني تغيب الفكرة عن ذاكرته وتغيب الحكمة على لسانه وقعدت العضاء عن العبادة العضاء دياله تقعدت عن, عن العبادة ما يستطيع أن يعبد ما يستطيع أن يقوم وقال السحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع لا يصلح العلم لمن يأكله حتى يشبع لكي يقلب على العلم لا يأكل تيشبع هذه طبعا مطبق عند الطلبة على رغم من أنفهم <تصفيق> بزمنهم بزمنهم يسبر يسبروا لأن هذا مش معروف في طلب العلمي أن الإنسان مشي إنه يتعفف فاف و ويأكل القليل وإنما القليل هو الموجود لكنش الكثير نعم ذلك من رأينا في التعليم العزيق ربما أنتم كذلك ترون ذلك في التعليم ديالكم الجامعي وما نعم عطالله الخير الحمد لله الله يعلم من الشاكرين وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا قلنا بي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا يعلمنا صلى الله عليه وسلم السنه والمراضي بالاتكاء هنا يعني التمكن من جل الاكل لان التمكن يجعل الانسان يأكل كثيرا وانما اكل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأكل العبد وإنما يأكل النبي الصلاة والسلام كالمستوفذ يعني كالمتعجل لزميع المتكهنا بمعنى المتكه على جنبه أو كذا المرد بيتك أن يجلس إنسانه متربعا ويعني يتمكن يجد متمكنا من جل أن يأكل النبي الصلاة والسلام ليأكلوا هكذا وإنما يأكلوا مستوفزا يعني يجلس على إحدى رجله ويقف على ويقف على الأخرى فيأكلوا متى يصلوا وينهض ويأكل النبي الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد أأكله م涓ا ما يأكل العبد عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يأكل كما يكون العبد أي كما يكون العبد المعروف ولتكه هو التمكن للاكل والتقعدد تقعدد في الجلس التقعدد مبالغه في القعود زيادة المبنى تزل على زيادة المعنى التقعدد في الجلوس كالمتربع وشبيه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته والجالس على هذه الايه على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا ويقول إنما أنا عبد أكل كما يكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وليس معنا الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين وكان نومه صلى الله عليه وسلم قليلا شهدت بذلك الآثار الصحيحة قد شرنا إلى بعضها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدمه في النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعياء القيام ذهب وزار البقيع والسيدة عائشة رضي الله وتعالى انذت يوم فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في في مكانه الذي ينام فيه فتحرك في ما يتحرك في الضرائر ما يتحرك في, في النساء الضرائر فتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها إلى بيتي ضرائرها فخرجت يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته في المسجد على هيئة السجود وأول شيء لانه ك... لم تكن في ذلك الوقت القناديل ولا المصابيح ولا... وإنما الإنسان يبحث بي... بيديه قالت فأول شيء وضعت عليه يدي في جسده صلى الله عليه وسلم هو أخمصه الأخمص هو تحت القدم مغار من تحت القدم قالت فسمعته يقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا أحصيتنا أن عليك أنت كما أتنيت على نفسك إنك على كل شيء القدير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت للعبادة لا من نجل الشهوة والمتعة وإنما من نجل العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذلك مرة أيضا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في البقع يعني يطرح على أهل البقع ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومرت صلوه ومر يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا النوم شهدت بذلك الاثار الصحيحه ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم ان عيني سناماني ولا ينام قلبي اي حتى على قله نومه فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط سنام عيناه ولا ينام قلبه لانه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم في النوم فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه فان هذه الرؤيا وحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما جاء فيها من الامر ويمتثل فيها ما جاء, فيه في ما جاء فيها من النهي وكان نومه صلى الله عليه وسلم وكان نوم صاصم على جانبه الأيمن استظهارا على قلة نوم إذا بغيت تنوض بكرة نام على شقك الأيمن لأن الإنسان إذا نام على شقه الأيمن يكون قلبه معلقا وإذا كان القلب معلقا يكون خفيفا خفيف النوم يعني يسهل يسهل أن يستيقظ ولكنه إذا نام على شقه الأيسر ووضع القلب على الشق يعني نام حتى هو نعاس على الجنب فإن هذا يدعو إلى التثاقل ويدعو إلى الضغط على القلب ويدعو, ويدعو إلى الاستخاء وغير ذلك من من الأمور المرغوبة عنها لأنه على الجانب الأيصر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من العضاء الباطنة حينئذ الميلها إلى الجانب الأيصر فيستع ذلك الاستسخال فيه والطول وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق، إذن فلنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلة الاكل وفي قلة النوم من أجل أن نربح دنيا وأخرى ومن أجل أن نخفى للعبادة وأن تنشط أعضاؤنا للعبادة وأن نعمل كثيرا ونخسر قليلا لا نكون كما يقول بعض كما يقول الناس أكلوا, أكلوا البقرة وإنتاجوا الدجاجة يأكل كما تأكل البقره وينتج مقدر ما تنتجه الدجاجة البيضة درهم كي يأكل مية درهم وينتج درهما هذا معمره, معمره يطلع نصد الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين